Book 2 39 39 39 Pana auto Taatul al sayara Ta'attul -sa Unde este următoarea benzinărie? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ أمو باند كاوتشوك. معي عجل مبشر. معي عجل مبشر. بو تدسكين باروطة. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ أم تربو يكتفى أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. نماي ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. عفتوك هل عندك غالون بنزين احتياطي؟ هل عندك غالون بنزين؟ احتياطي؟ دعوني أين يمكنني أن أتصل بال أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ امتربيون سرفيج درموركارم. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. قعود أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. أين يستور أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ أvez un téléphone هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Avem nevoie de ajutor. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Cum atun اتصل بطبيب apels la actele dumneavoastră vă rog min fadlak min carnetul dumneavoastră de conducere vă rog min Răhsac el min minfadlec. Certificatul dumneavoastră de înregistrare, vă rog. Răhsatul Sayara, minfadlec. Răhsat El-Sayara, minfadlec.